مش بقية على حاجة البيت مستبيأ دي ما رفتي مش شايفة منها من فا. Oh um. اشتركني او اكتر مع اتصالات الدنيا لسه بخير سهر الليالي مع احمد سلمان كل يوم خميس على راديو قهوة المصريين راديو لكل المصريين قعد جنبي والناس شايفاك وحسداني ما هو طبعا ما انت قمري وامالي من زمان الآن يمكنك مشاهدة البث الفضائي لقناة ON TV من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني فقط على www.ontv.com مفروسة كافي مع هبة وميادة كل يوم اثنين الساعة سبعة بالليل على راديو قهوة المصريين راديو لكل المصريين اللي حب صح في كل حاجه حلوه في قلبي يروح يا نور عيني انا كل ليلي يومي نفسي نفسدهم me اللبس نبض قلبك موتالي يالحب صحفيه كل حاجه حلوه في قلبي روح يا نور عيني لما ببكره جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدانا حا شن ود بعدنا بأحلى غرام هي ترى تتحقق امي I love في حاجة على بعضها في حاجة وحدة أنا وحدة عايشة لوحدها مش حاسة وحدة في دحكة حزن غريب قوي وفي حزني دحكة أنا كتير أنا ألف حاجة على بعضها دحكي حوزني غريب قوي وبحوزني I'm ضحك حزني غريب قوي وفي حزني ده بحبني وبكره شعوري في حبي ليا مش اي حاجه تمسني تكسر حنا في سعي وبيمش نكره فيها أنا كتير.